والذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 ألم يروا كم أهلنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكنناهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 قل أي شيء أكبر شهاده قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحية إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا اشهد قل إنما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 وَإِنْ كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَلْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 ذُنَّ تَدَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون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 وانظر كيف نصرف الآيات ثم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير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 انه من عمل منكم سوء ام بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ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 بعنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكراء مع القوم الظالمين.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 نرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله ونرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي افتهت الشياطين في الارض حيران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 وهو الحكيم الخبير واذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جنع عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلمما فلما قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي من القوم الضالين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 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا, حنيفا وماء من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوا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 وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وَأَمْكَثَ بِنَإِلَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكفرون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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَانُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وَالْمَنَّ إِنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَرُشْدًا لِلنَّاسِ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 يرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مباركم نصدق الذي بين يديه ولينذر امم القرى ومن حولها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 فَأَنْ لَا تُفْقُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَوْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حبا متراتباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعمى وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۝ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرطوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطردتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وَيَوْمَ احْشُرُكُمْ جَمِيعًا أَمْعَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَ أَمْرِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَأَبْلِغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياك وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فانهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم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 قل أهذك رين حرم أم الأنثيين قل أهذك أم الأنثيين عليه أرحام الأنثيين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 قل أَذَّكَرْيَنِ حَرَّمْ أَنِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الضالين قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حررنا كل ذي ضر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 قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها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 من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون